بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا خوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى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 وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعَيَانًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُمْ بِالْغِنَىٰ أُولَٰئِكَ وَهُمْ عَن عَطَاءِ رَبِّكَ حَافِظُونَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا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 وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم معلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّكَ كَفُورًا وَإِن مَّتَّعْهُنَّ إِلَّا ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ من ربك ترجوها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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ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 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خيرا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 فَأَصْفَكُ رَبّكُم بالِالبَنين أَفَاصْفَكُمْ رَبّكُم بالِالبَنينَ وَاتَّخَذَ مِنَ المَلائكَتِنثَا إِكُم لتَقولُونَ قَوول نعَظمَا وَولَدْ صَفْنا فيِي هذا القُرآن يَذذكَّرُ وَماَا يَزيدهُم إِللا نُفُور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 وَجَعلن عَ قُلُ بِهِمْ أَك نَّتَدأَ يَفقَغُوه وَفِي آذَانِهِم وَقرراء وَإذاَا ذَكَر تَرَبكَ فيِي القُرآنِ وَوحدَقُ وََّ عَ أَدبَجِ النُفُور نَحْنُ لَمُ بِماَا يَسْتَمِعونَ بِ إِذ يَْستمِعونَ إ لَْيكَ وَإِذهُ نَنجاء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 فقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً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 وأمامَنا عناءُ أن نُرسلَ بالآياتِ إلا أن كذب بها الأولون وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أحاط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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أَأَسْجُدُ لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا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 وشاركهم فِي الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم فِي في البحر لتبتغوا من فضله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 فيورقكم بِمَا كفرتم ثم لا تجدوا لَكُمْ علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ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 وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شَيْئًا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 وَقُرَّبْ رَبِّي يَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهوقا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 وَمَا أُوتتُم مِنَ الععلْمِ إِللاا قَليِيلَ وَلئِن شِئنَا لََذهبًَا النَّ بَِّذِه أَوْ حَنَا إلَيْكَثَُّ لا تَجدِد لَك بِك عَلَْنَ وَكِيلَ إِللاا رَحْمَةَ مِ الرَبِّك ان فضلُهُ كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقدَ صَرَفْنَ لَِّاسِ فيِي هذا القُرآنِ مِن كلُّ مثَل فَأَبَ أَكْثَر النَّاسِ إِلا كُفُور وَقالوا لن النُؤ مِنَ لك حتىَ تَفْجرَُ لنا مِنَ الأررضَم بُعَاء.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 َزَّلنا عَلَهِم مِنَ السَّماء إمَلكك الرسُول قُلْلكَفَ بالِلههِ شَحييدًا بَيْنِي وَبَنَكُمْ قُللكَفَ بالِله شَخيدًا بَيْنِي وَبََْكُمْ إِهُ كانَ بعبادٍهِ خَبًا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 ذَلِكَ جَزَاءُ بِأََّهُم كَفَروا بِآياتنَا وَقالوا وَقالَاوا أَذَا كُن عيضَ مَ وَرفَةَ أَإَِّا لَمَ بِعثُونَ خَلْقَ جَددَا أَلَمْ يَرَو الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ قَادِرٌ عَى أَ يَخْلُقَ مِثْ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 قال لقد علمت ما انزل خالاؤ الا رب السماوات والارض مصائرا اني لا اظنك وانني لا ظنك فرعون مذبورا فاراد ان يستفز من الارض فاورقناه ومن معه جميعا وَقُلْنا مِنْ بعدِهِ لِبَنِي إِسْرِ َسكُ الأرض فَإِذا جَ أَعدُآخِرَةِ جِئن بِكُملَ فيِي فَ وَبالِالخَِّأَ زََّهُ وَبالِالخَقِّ نَزَل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 إنَِّ نَأوتُ الْ العْمَمِ قَْلِكِ إذَا يُطْلَ عَلَيْهِمْ إِذَا يُطْلَ عَلَيهِمْ يَخِرونَ للِأَلقانِ سُجدَ وَيَقُونَ سُبَخَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَ لَمَفْعون